6golkuru را هوذو انجي التمام تكنان ان ابي اسمك بما you بَلْ هُوَ مَنْ na لَمَّا قُضِيَ وَأُنْزِلَ إِلَى قَوْمٍ SAB <laughs> Vert! و يوم يؤربوا الذين كفروا عدن I don't وآمنوا بما نزل عداه حمد But he والنسي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>